انصارا صرنصا ها صار بثنا يا حبيب الهادي احرار احرار احرار احرار احرار احرار, أحرار, أحرار أعش أقدر بك يا امامك نادي جعفر عبد الله ها انصار باسمك يا حبيب الهادي اسمعت اسمعت ها ها أقدر بك يا امامك نادي ما لفط ها عشق دربك يا امامك نادي ها انصار باسمك يا حبيب الهادي ها انصار جيناك وعشقنا الهادي Ah harar harar aziz jana, aziz الفطره الله <متسجد> لبيك يا سطر الرساله الكبرى الله انصرنا اخيارك يا اخيار اخيار <متسجد> الله <أمتسجد> <أمتسجد> انصرنا ما اخيارك يا اخيار اخيار انصار جهنا يا عزيز الزمرة خلصت <أنا> ها انصار جهنا بتلبية الفطره <أنا> لبيك نصب الرسالة الكبرى، ها أخيار أخيار أخيار، ها أخيار أخيار أخيار، ها بحرام عابسنا المتيمن حرام، ها ونصيح مثل حبيب كردا ومسلم، ها نصار جينا للمتهم ها نخدم. انصار جينا للمئات منخدم خدامك ها ابرى ربر ربر الله الله ها ابرى ربر ربر الله الله للصدور نلتمهون للدمع ونصيح خلونا ويروح البابعه للصدور نلتمهون حسين متوتر نريد جمعاه انصار, انصار, انصار, انصار, انصار, انصار, انصار, انصار, انصار جنى والامل يحملنا حسين هيا قابل الحر الرياح يقبلنا الرياح قبل حسين. حسين ها يا قابل الحر الرياح قبل ما حسين ها وبنور حبك من دني بنقصنا ها أطهارت هارت ها هارت هارت ها ها نصار جهنم يا قابل الحر الرياح اقبلنا ها يا قابل الحر الرياح اقبلنا حسان هاوي بنور حبك من دنبنا بصلنا هاوي بنور حبك من دنبنا فصلنا ها اطهرت طهرتها ها اطهرت طهرتها حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهار ها قوم شوف حسين حائر دايره على المعسكر حبيب ابن مظاهر قوم شيل العلم واظهار ها قوم شوف حسين حائر دايره عليه المعسكر يا حبيب <تصفيق> دايبه ابن مظاهر قوم شيل العلم يا حا قوم شوف حسين حي داير عليه المعسكر لا لا لا لا حامي ولا لنا على عادب بشايفه يثاق يا سلام علينا مظاهركم فقدهم كلمان قبالة والدان اخوة حتى هل بيت فقدهم كلمان قبالة والدان غاب غاب يا عباد شهدنا وظاهر شهد غاب عنو غاب جاسم غاب عثمانو يا عباد آه وأما بو يا حبيبي Ademme menuri من نريد اقتال اللهم واصلون شيل بان الاعدى صابر والعدى على الخامه تفتر صاير, بين صاير على خيامة تفتار. خصومه يا وافاحين على غبرات قنطار حسين اسمع يصعد الشمر على صدره ويحذر عصا وانت تنظر يا الله يصعد الشمر على صدره ويحذر عصا وانت تنظر حبيب وهصيت عكس ابن خوها هسه انخيا يا زينب وصيتك زينب اخوها هز انا حيخاف تعدا يا حبيبي ابن مظاهر قوم شيل العلم وظهر.